سراب وضحكه صفراء بلا رحمه وما الكذاب وحديث تدوس من البياض اللون والمعنى تزور عيوننا نفحت هنا وتموت عند الباب تذبح صادقا اياه وتسري صفراب لا وملكة وملكة في مواجعنا صاموا بحكة صفراء بلا رحمة وما الكفا وحكث تدوس من البياض اللون والمعنى, والمعنى بزور عيوننا نفحات هنى وتموت عند الباق وتنبع صادق النية سد الدرب في وجه الظنون ونجرح البواب نمشي في طريق الصبع الليل الليل يصفعنا بجانينا البياض قلوبنا تضحك ولا ترتاب لو شمس الهجير تذير أملنا في مرابعنا نسد الدرب في وجه الظنون ونجرح البواب نمشي في طريق الصبح الليل الليل يصفعنا مجانين البياض قلوبنا تضحك ولا ترتاب لو شمس الهجير تذيب ملا في مرابعنا في ظخلاص نعطي من محبتنا بدون حساب حسب الناس كل الناس نسخه من طبايانا نرش الدرب للنشوان والعينة نصير أهدا نبكي لاب المجروح حر بكاه يدفعنا نفيض خلاص العطيم المحبتنا بدون حساب حسب الناس كل الناس نسخى من طبايعنا نرش الدرب للنشوان والعين نصير أهدا ونبكي لابك المجروح حربك يدفعنا Oorijnen, napha en ontmoetende de maan. De paardjenny, ja, حنانا لو غرقنا في مدامعنا لنا في هامه العليا سكن ومن النهار ثياب لنا من نفحه الطيب الشذا والحق يقنعنا نحب النور لاجل النور لو نورا النواظر ذاب تحملنا عنانا لو غرقنا في مدامعنا لنا فيها هامه العليا سكن ومن النهار ثياب لنا من نفحة الطيب الشده والحق يقنعنا المعنى جذورا يوننا نفتحنا وتموت عند الباب وتبح صاد جنيا وتسري في مواجهنا نعيش غراب بين الناس والمتنا نموت غراب تنسال عيون اللي لاجل سلوانها ضعنا غلط لكن وش الحيله طبيعه والطبا غلاب نتوب وننقض التوبه ونور الصدق يتبعنا نعيش غراب بين الناس ونمتنا نموت اغراب تنسان العيون اللي لاجل سلوانها ضعنا غلط لكن وش الحيله طبيعه والطبعه غله نتوب وننقض التوبه ونور الصدق يتبعنا متل صفرا بلا رحمه وملكه zal je het